وما ََ جعل َََ أ َ ز ْ و َ ا ج َ ك ُ م ُ الا ل َّ تظاهرون ََُِ منهن َُِّْ أ ُ م َ ه ا ت ِ ك ُ م ْ Dude. <laughs> اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجوا امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤاجرين إ ل ا أن, ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسقورا و إ ذ أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ن و ح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا وليضا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم و أ ع د للكافرين عذابا أ ل ي م ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله ل ع ي ك م إذ جاءتكم ج ن و د ف أ س ل ن ا ع ل ي ه م ف أ س ل ن ا ع ل ي ه م س ي للعلوم ا ل ا وكان ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ا ا إذ ج ه ومن اسفل منكم واذ إ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 「なぜならば」 و ا ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا ع و ر ة وما هي بعوره إن يريدون ان ي ه ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله قل ب لن ا ي و و ل الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل عهد ينفعكم الفرار إ ن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 ف إ ذ ا ذهب الخوف سلقوكم ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير أ و ل ئ ك لم يؤمنوا ف أ ح ب ط الله أ ع م ا ل ه وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا و إ ن يات ا ل أ ح ز ا ب يودوا لو أ ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن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 ولما راى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بويضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و َ أ َ ن ز َ ل َ الذين ََِّ ظهروهم ََُ من ْ أ َ ه ْ ل ِ الكتاب َِِْ من ِْ صياصيهم ََِِْ وقذف ََََ في ِ قلوبهم ُُُِِ الرعب ََّْ فريقا َِ تقتلون ََُُ و َ ت َ أ ْ س ر و ن َ فريقا ًَِ و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين انمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحسنات, للمحسنات منكن اجرا عظيما يا ن س ا ن نبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن ََ يقنط َُُ منكن َُِّْ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْْ صالحا ًَِ نؤتها َُِْ أ اجرها ََْ مرتين َْ و َ أ َ ع ْ ت َ د ْ ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما َِ موسوعه النابلسي ت م ا للعلوم ذ ي فِي ر و الاسلاميه ن ع ر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنه ك م ا ل ر و س أهل البيت و ي ط ه ر ر ك م ت ط ه ي ا و ذ ك ل ن ا ي ب ل ف ي بيوتكن من آيات من ا ل ل ه و ا ل ح و م ة إن ا ل ل ه ك ا س ل ط ي ف ا خ ب ي ر ا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا ع ظ ي م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 فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لكي لا يكون ع ل ى المؤمنين حرج زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ع ي ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا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 ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ا ل ن ب ي وكان الله بكل شيء علما ا يا أيها الذين آمنوا ا ذ و ك ر ذ م ر اجل ا وسبحوه ب ك ر ا و أ ص ي ل ا هو الله ذ ي ي ص ي ك ل ا كثيرا و س ل ح و ه بكره و ا ل ي ل ا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 وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ ذ ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 يا أ ي ه ا النبي إ ن ا أ ح ل ل ن ا لك أ ز و ا ج ك ا ل ت ي آ ت ي ت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك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 وبنات خالك وبنات خالاتك ا ل ت ي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي わが ن の人 ن ちは م の世を思い ل すこと ن な ا فرضنا عليهم في عليهم أ ز وما ا ج ه و م ملكت أ ي م ا ن ه م لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ت ر ج ي من تشاء منهن وتؤمن إليك م ا ء ومن ا ل ت ف ل ا ج ن ا ح عليك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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أ ن تبدل بهن من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك حسنهن إ ل ا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي إ ل ا ان يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم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 وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا ازواجه من بعده أ ب د ا إ ن ذلكم كان عند الله عظيما ان ت ب د و شيئا أو تخلو فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا إ خ و ا ن ه ن موسوعه ا النابلسي و للعلوم الاسلاميه يصلون ان ل الذين آمنوا صلوا ل ع يؤذون ه وسلموا تسليما إن الذين ي إن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنا يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ل ن و ر ي ن ك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا سقفوا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا ه ي س أ ل ك الناس عن ا ل س ا ع ة قل إ ن م ا علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النهاية ي ق وقالوا ل ليتنا الله وسولا و وأطعنا ن أطعنا يا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا وبنااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبراه و الله مما قالوا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 فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ع ل ى المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما